الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن ا ت ب ع و د ه أ م ا بعد ه ذ ا و المجلس الثاني والعشرون من مجالس التوضيح لرب ا ش ب ه ا ت صاحب ر س ا ل ة إ ل ى و ل ا ه ا ل ت ج ر ي ف وما زلنا في بيان حال ا ل د ا ع ي ة ابي إ س ح ا ق الحويني ح د ا ن ا الله و إ ي ا ه إ ل ى سبيل السلف ا ل ط ا ل ح وكنا في المجلس السابق قد بينا بالتفصيل ما يتعلق بالتراجع المدعى لابي إ س ح ا ق الحويني عن م س أ ل ة ت ك ف ي ر المصر على ا ل م ع ص ي <تصفيق> ة وبينا أ ن ه في أ و ل يعني فتوى له في هذا, هذا الباب أ وفي هذه ا ل م س أ ل ة قد صرح بدون ت و ر ي ة لما سئل ص ر ا ح ة ع ن ح ك م المصر على ا ل م ع ص ي ة هل هو مسلم أ م كافر فقال بدون ت و ر ي ة <تصفيق> يعني إن الذي ي ت ع م د ارتكاب الحرام ويصر عليه ف إ ن ه كافر لا شك في كفره هكذا بدون يعني شك أو يعني بالجزم وهذا بلا بهذا ضرب وهذا هذا هو اعتقاد الخوارج هذه العجارة بهذا الاطلاق الخوارج السنة مثالا وقول ليس قول أهل السنة ثم هو هذه شك ليؤكد هذه العقيده هذا المثال, هذا المثال فيه لبس فهو يعني ذكر ع ب ا ر ة م ح ت م ل ة ل أ ح د العطاء أ و الجهال تحتمل أ ن ه يعني فاسق مصر على ي ه ع ل هذه ا ل ك ب ي ر ة الربا و أ ي ض ا تحتمل ولكن ليست ص ر ي ح ة في أ ن ه قد, قد ادى قبول حكم الله أ ي قد كفر ا ل إ ب ا ء والاستكبار ولكن هذه ا ل ع ب ا ر ة ا ل م ط ل ق ة التي ذكرها في هذا المثال لا تكفي لهذا ا ل إ ط ل ا ق للحكم على قائلها هكذا ب أ ن ه كافر لا شك في كفره بل هي كما قلنا على أ ق ل ا ل أ ح و ا ل عبارة محتملة لا محتملة يعني نجزم ب ك ف ر ق ا ئ لا ه إلا بعد أ ن أن نستبين منه و أ ن ت ق ا م ع ل ي ه ا ل ح ج ة ونوضح أ ت له ا ل م ح ج ة إ ل ى آ خ ر شروط تكفير المعين و أ ب و إ س ح ا ق في هذه الفتوى وفي غيرها في مساء حياتي ك أ ن ه لا يعتبر ب ض و ا ب ا ل تكفير المعين يعني <تصفيق> ل ن ه لا ي ر ق ي لها بالا فهو يعني يطلق ع ن ي ي التكفير على بعض العبارات ا ل م ط ل ق ة التي قد تكون قد ت كفرا و ن ك نعم على ا ل إ ط ل ا ق ولكن عند تنزيل حكم التكفير على قائلها نحتاج إ ل ى ض و ا ب التكفير المعين فهو بكفر قائل هذه ويوهم يجزم العبارة قائل الناس المستمعين أو ا ل س م ع ي ن له بأن كل من يقول هذه ا ل ع ب ا ر ة سواء كان جاهلا كان مكرها كان م ت أ و ل ا كان مخطئا إلى الإطلاق الموانع التي تمنع تكفير تكفير المعين أنه كافر لا شك في على لروابط المعينة آخر تكفير كافر كفريها اعتبار تكفير كذا تمنع دون أنه في أي شك وسوف يظهر لنا هذا ان شاء الله بجلاء في فيما سوف ياتي من امثله حتى يظهر, يظهر لنا ايضا ان الحويني لو كان صادقا في تراجعه كما بينا ل أ ح ا ل ة ولو احال ة ولو حتى مجرد ا ح ا ل ة على شيء من كتب اعتقاد السلف في بيان حكم تكثير المصير على المعصيه يعني إ ن كان سلفيا كما يدعي وتعرض لمثل هذه ا ل م س أ ل ة الشائكه ة التي تعد فيصلا بين الخوارج وبين السلفيين يعني كان كان على أقل الأحوال. يعني يقول على كان الأحوال أقل ارجعوا الى كتب الاعتقاد ا ل س ل ف ي ة ن ح و م ث ل اقراوا يعني ع شرح الاعتقاد اصول ا ل ت ا للالكائب د ل نحو ش ي ع ل ل ي ن ح ص و ل السنة ل ماذا نحو الابانة نحو ابي زمنين واقرأوا ماذا قال ا م ة السلف في بيان حكم ة المصره على ا ل م ع ص ي ة هذا اذا كان, إذا كان يريد ربط الشباب باعتقاد السلف ن ة ع ب ا الصريحة الواضحة ر ة ي متن أصول ا ل س ن وكنا شرحنا هذه العبارة من ة العبارة خلال قد قبل شرح هذه في أ ص و ل ا ل س ن انتهينا منه منذ ة الذي تقريبا يزيد شهر أو、يزير. حتى يتبين لكم يعني قول قول إ ي م ا ن من ا م ة ا ل س ن ة في حكم المصر على النار فيقول لك ذكرنا في المجلس السابق بعض ا ل أ ق و ا ل وذكرنا قولا أ ي ض ا آ خ ر ل ل إ م ا م أ ح م د يعني في الزمان فقال خارج أ ب و ع ب د ا ل ل ه أ ح م د ا بن حنبل في أ ص و ل ا ل س ن ة ومن لقيه يعني و من لقي الله عز وجل مصرا غير تائب من الذنوب, غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبه ة ماذا ل هو كافر لا شك في كفره ك من ا قال ا ل ح و ي ي من لقي الله مصرا غير تائب ر وأصر عبرته بالعبارة تراجع العبارة تراجعا صريحا التراجعات ت متعمدا التي قالت فاته حتى التي ه الله عليه ندينه لأنه هذه لكنه الذي ذنبا كما قال, ذنبًا كما قال الأولى نزلنا الآن ما وفعل ذلك في في عصى عن بعد نحن أتت لبس ا ل أ م ر يعني شوش الابتسامه و أ ح ا ل ه إ ل ى م س أ ل ة أ خ ر ى مسألة تتعلق بتكفير المستكبر عن قبول حكم الله وكان إ ن حتى ك ما يعني بياننا يعني ما ضرب مثالا ف ر ي ح ا وما إ ن كان ضرب ث ل ا فيه تراجع ل ب س وما ت ع ل ه ي ع ن ي ع ب ا ر ة تكفير المصر على ا ل م ع ا ط ن المتعمد لها له. حتى ا ل آ ن قال فامره إ ل ى الله إ ن شاء عذبه و إ ن شاء غفر له فهذا اعتقاد إ م ا م ا ل س ن ة في حكم المصر على المعصيه ونحن نطالب ا ل ح و ي ن ا ل آ ن ان وصل إ ل ي ه هذا الكلام ان كان, صادقا فيه تراجع، كان يريد أ ن يتراجع فعلا أ ن يقول أ ن انا أ على اعتقاد أ ح م د بن حنبل الذي صرح به في متن اصول السنه في العقيدة ب ش أ ن حكم تكفير أو بشأن حكم, حكم المصر عليه على المعصيه ان قال هذه ا ل ع ب ا ر ة ص ر ا ح ة وقال أ ن ا أ خ ط أ ت فيما قد قلته في ا ل ع ب ا ر ة التي ص ر ق ت بها في الفتوى ا ل أ و ل ى هذا ه ه ذ يعد تراجعا صريحا منه <تصفيق> نعم في, في متن أ ص و ل ا ل س ن ة أ ي ض ا له من مات من المؤمنين مصرا على ذنبه فهو في مشيئته وخياره ه و في م ش ي ئ ة الله وليس وليس كافرا كما قال أ ب و ا س ح و ل ي <تصفيق> س ن وليس ل أ ح د أ ن يتصور على الله في علم غيبه و ب ج ه و د قضائه <تصفيق> ويقول أ و فيقول ابا ربك أ ن يغفر للمصرين <تصفيق> <تصفيق> كما اذن ان يعذب التائبين ما يكون لنا أ ن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعني أبي بمانين عليه حويني على كأنه من ابن أبي عليه على وأن كان هذا قاله الله عز وجل بهذا ما افتأت رب على وجل عز ب ت ك ف ي ر من أ ث ر على اي على معطيه وكما ذكرنا أ ن الحويني في هذا الطراز ا ل أ خ ي ر ك أ ن ه لما يعني ا س ت ض ح أ م ر ه وخشي يعني ان أن تختم على ع ب ا ر ا ت ا ل أ و ل ى ا ل ص ر ي ح ة هذه ل أ ن ه ا موافقه للاعتقاد الخوارج فجاء بمثال ه ذ اكثر الثراج الأخير أ تلبيسا حتى يوهم السامع أ ن ه أ ر ا د بالمصر المستكبر و إ ن كان هو أ ي ض ا كما بينا هو أ ص ر على أ ن يسمي صاحب هذا المثال ب أ ن ه مصر ع ل ى ا ل م ص ي ر وليس كافرا كفر إ الاداء ء ا س ت ج ب ر سلمنا ل إ ب ا والاستكبار ج ب ر ه ا ا ا الأخير هذا الثاني ج ع أ ي ض ا سمى المصره مستحيل ولم يتراجعني عن هذا التلبيس أ ن المصره هو المستحيل وبينا طبعا هذا بجلاء حتى لا نعيد من هو المستحيل المستحيل استحلالا اعتقاديا من هو تعريف مستحيل ا ل م ح م ا ه ح ل نعم طيب هل هذا يوافق تعريف المصر ا ل م على المعصيه <تصفيق> والذي, والذي يقع في الكبيره ة أو ويضيم في المعصية ي ل ا نعم أ ويزبط عليها و ي أ ب ى أ ن يتركها و ي أ ب ى أ ن يتوب ى إ ل ى الله و إ ذ ا عرضت عليه ا ل ت و ب ة أ ص ر وقال لن أ ت ر ك هذه المعصيه ة وأنا هي ولكن لا استطيع ان اتركها و يعتذر باي عذر او يادع عن ترك المعصيه ة ل ولكن لا استطيع ان ل ل ي اتركها بالناس فنحن على منهج الحويني هذا قد نكفر أ غ ل ب وصاه المسلمين لان اصرنا عليه على ما قاله الحويني فهذا هو الفارق بينه المصر على المعصيه و ب ي ن المستحل استحلالا اعتقاديا ن الحويني حتى حتى هذا إلى الطراز والأخير إلى حتى حتى ه ذ هو يصر على أ ن يسوي ب ي ن المصر ومستحيل ا ل استحلاله أ ع ت ق د طيب ق ا ل د ي ر طيب اقرا علينا شركه م س ل م ر لكن يظهر من كلامي أ ن الرجل غير مستحيل قال تعيني او ما قبلها, ما قبلها. الاول يقول أ ن ا عارف ان ا ل ز ن ب حرام أ ن ا متصر لا لا لا لا لا لا ل ب ن و ك ق و ل حويني ف أ ن ا مصر أ ح ط الفلوس في البنك、م. الله يقر لي لا يستوي وهو يعلم أ ن ه حرام يعني غير حرام و ب ي أ ك ل الحرام بس, بس بيتكئ س ب على أ ي عز غير مقبول、م. لكن يظهر من كلامه انه الرجل غير مستحل بخلاف واحد يقول、ها. انا عارف ميه ميه. أنا وقف <تصفيق> هو ا ل آ ن يقول لي الاكل للربا ق و ل انا اعرف حرام إيه؟ يعني هذا انه حرام وهذا ل ك ن ي يعد تناقضا مع عبارته ا الاولى او نقول انه مكر مكر وتلبيه لانه كما بينا لو كان هو فعلا لا يريد تكثير مثل هذه ا ل ن و ع ي ة ها؟ التي هي تصر على ارتكاب ا ل م ع ص ي ة لا لبين ان عبارته الاولى ا م ل ب س ة صريحه ة وانا ما كان ينبغي أ ن أ س و ي بين المصر وهو المستكبر او المستحب لعن ارايتم ك ل ل ا ب انا همل الربا خ ي مزاجي اكل الربا ن ا أنا, انا لا اعتقد في الدنيا ل مثل ك انسان يسمع في هو ذ ا الكلام ي في تكتفير هذا البني ت و ق ف هذا ده ادم م س حتى ل هذا م س ح والمستحل ح ل بالجماع هو كافر رأيتم ت الان هذه الفتوى الاخيره له هذه القرار شو ضئيل من ذلك م ن ذ أيام م ع د و د ة ه م س ؤ و مسؤوليه م و ل ا ه م س ؤ و ي م ا ؤ و ل م د ة ب ا ل ض ب ط ا ل ش ا ه د ي ع ن ي م ا ؤ و ل ا ه ل ي ه م س ؤ ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ ل ص و ر ة ه م س و ر ة ه م س ؤ و ل ي مسؤوليه ذ ا ؤ و ل ي ه م و ي ه مسؤوليه مسؤوليه م س ي ه م و ي ه م س و ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه م س ي ه س و ي ه س و ل ي ه و ل ي ه و ل ي ه و ل ي ه ص س ح و ل ي ه م ي ه م ل ع ب ا ر ة ه و م س ت ح ل ي ه ل ا س ؤ و ل ي ه مسؤوليه م س ؤ و ي ه ذ ا ه ذ ا خ ل ا ف تعريف المستحيل المستحيل هو الذي يقول ان هذه ا ل م ع ص ي ة حلال ما حرمه الله انا اعتقد ان الله ما حرم الربا لن يحرم الا الربا、طيب. ولكن كما قلنا ان هذه العباره ة او ذ ا المثال هو ان ت د ق ه سنقول انه يصلح في, في من كفر كفر الاباء والاستكبار ليست أ ي ض ا ص ر ي ح ة ل أ ن قائل هذه ا ل ع ب ا ر ة هذه ع ب ا ر ة م ط ل ق ة هي بلا شك نحن لا نخالف ا ل ح و ي ن أ ن ه ا تحتمل تحتمل كفر ا ل إ ي ذ ا ء والاستكبار ولكن أ ي ض ا ما نوافقه فيه ذ ا الجزم أنه جزم أن قائل هذه جزم قائل العبارة لا يوجد أ ح د في العالمين لا يكفرهم طيب فنقول له نعم في مصطفات و س ا ل ا ل ع ل ا م ة عبد الرزاق ح تعالى كما في مجموع الفتاوى التي قد تضع له في ا ل ص ف ح ة ا ل ث ا ل ث ة والسبعين بعد ا ل ث ل ا ث م ا ئ الرجل قيل له فعلك هذا محرم فقال أ ن ا اعرف أ ن ه حرام ولكني ولكني س أ ف ع ل ه هذه تعد ي ص و ر ة يطبق ا ل أ ص ل منه مما ضربه ا ل ح ب فقال ا ل ع ل ا م ة عبد الرزاق فيه إ ذ ا كان مضطرا إ ل ى فعله فهو معذور إ ن كان مضطرا إ ل ى فعل هذا الحرام وقد قال هذه ا ل ع ب ا ر ة وهو مضطر فهو معذور يعني فقيل وضعك إن إن جاء رجل فقال الربى حرام له إن وضع هذه الأموال هذه ف ي ا ل ب ن و ك يعد من ا ل ر ب ا ل م ح ر م ف ق انه ل أ ا أعرف أ ن حرام ولكني ساضع أ و ل البنوك ولكن ي في ف العلم أ هذه اموالي ل أ في ه م ا ل و ن من ي يقول هذه ا ل ع ب ا ر ة و ك ا لا شك ولا العالمين ف في كفره ر أعلم شك أحد من العالمين يشك في كفر قائل هذه ا ل ع ب ا ر ة ف ا ل ع ل ا م ة عبد الرزاق عفيفي وهو من كبار و ل م ا ء ا ل س ن ة في هذا الزمان يقول الصريح قائل وقال فهو معذور العبارة إلى المحرم العبارة النص عن إنه كان كان إذا مضطرا هذا بهذا إذا مضطرا أما هذه هذه نعم إ ذ ا كان مستهترا و إ ل ا فهو مستهتر وهي وهي م ع ص ي ة كبرى قد تصل إ ل ى د ر ج ة الكفر ه ذ ا ي د ر هذه فتوى ا ل ع ل ا م ة عبد الرزاق هل هو الانجزم بكفر قائل هذه ا ل ع ب ا ر ة ماذا قد قال إ ذ ا كان مضطرا فله غ ه و م ع ذ وهي فأما م إذا كان س ت ت مستهتر ر ا وإلا فهو و ه م ع ص ي ة كبرى بلا شك نحن نخالف الحوين من نسب من الرزقن يكن ما كما العلامة معصية لم مضطر إلا العضالة أيها الكبائر قال إذا العضالة يقول وقع قول كبيرة كبيرة هي إلى قد عبد كبرى هذه هذه قد تصل قد تصل ل ي س ص ر ي ح ا قد تصل إ ل ى ب ر ج ه الكفر و ا ل ع يزال فاذا العلامه عبد ا ل ر ض ا ق يخالف الحويني فيما جزل به هذا واضح ليس ان الحويني ل لا يسير عليه على طريق علماء السلف ونحن حتى لو سلمنا ا ل ح و ي ن أن العبارة أو ان ل ع ب ا ر ة أو أ نحوها من العبارات ص ر ي ح ة في الكفر ا ل أ ك ب ر فنقول له كان يلزمك أ ن تبين أ ن هذه ا ل ع ب ا ر ة هي من الكفر الاكبر على ا ل إ ط ل ا ق ولكن ولكن قائل هذه ا ل ع ب ا ر ة ينبغي أن أن ي ح ان ك م أو أ يعامل بضوابط تكفير المعينه قبل, قبل أ ن نحكم عليه بالكفر الاكبر فأنا فكان ينبغي أن للمستمعين او للشباب الذين هو يدرك ح ق ي ق ة الادراك ان اغلبهم اما ان يكون مغيبا عن ضوابط السلف الصالح في ش أ ن التكفير او ان يكون يعني متعصبا لهؤلاء الدعاء الذين يعني يعتبرهم الحويني في مصر مسافات من, من الذين رفعوا ي عن ي رفع و الغلو ا في التكفير كان, كان يبدو أ ن يراعي أ ح و ا ل هؤلاء الشباب إ ن كان ثلاثين إ ن كان لا يوافق هؤلاء الغلاء في, في الغلو في التكفير أ ن يقول ان, يقول إن من, وإن من قال مثل هذه ا ل ع ب ا ر ة مثلا من قال أ ن ا أ ق و ل إن ا ل ل هذه ع ب ا ر ة ص ر ي ح ة في كفر ا ل ل ي ب ا ولا ا س ت ق ب ا ل فيقول هذه بلا شك عباره ة يعني ذ ه عبارة ك ف ر ي ة هي من الكفر ا ل أ ك ب ر على ا ل إ ط ل ا ق ولكن ما ينبغي أ ن ننزل حكم التكفير على قائل هذه العباره الا بعد أ ن يتم الرجوع إ ل ى أ ه ل الفقه والفهم من الراسخين في العلم حتى يقيموا ا ل د ج ة على ق ا ئ ل هذه ا ل ع ب ا ر ة و ح ت ى ي ع ن ي ي أ ت و ا بشروط ت ك س ي ر المعين ويصرحوا ع ن ي ي بانتفاء الموانع عن هذا ا ل من ع ي من ا ل إ ك ر ا ه م ن ا ل ت أ و ي ل ومن الجهل ومن ا ل خ ط أ ومن ا ل م س ي ا ن ومن ثقبان الوعي ما أ د ر ا ء ان يقول قال هذه الاداره قد فقد وعيهم ولا حال ة فقدان الوعظ حال الصخر حال ة الجنون ه ا ف أ ش ا ه د أ ن تفكير المعين له ض و ا ب فكان يقول عليكم يا شباب أ ن تحيلوا من قال هذه ا ل ع ب ا ر ة إ ل ى أ ه ل العلم إ ل ى الرازقين في العلم حتى ي ه د و يرفع ا ل أ م ر إ ل ى ولاه ا ل أ م ر الممكنين الذين ل م السلطان ويحيل عليهم ا ل م س أ ل ة بعد أ ن يتبين لهم مثلا كفر قائل هذه ا ل ع ب ا ر ة وكذلك حتى يستتاب ف إ ن تاب من هذه ا ل ع ب ا ر ة ا ل ك ف ر ي ة إ ن أ ق ي م ت عليه ا ل ح ج ة و أ ص ر عليها والا, وإلا قتل مرتدا قتله ولاه ا ل أ م ر الممكنين على هذه الرب لكنه لا س ا ما يربط الشباب مثل هذه ا ل أ ص و ل ولا يعتبر اساسا بيعه ل و ل ا ة ا ل أ م ر و إ ن كانوا ظالمين ولا يشير ص ر ح بهذا ولا ي ولا من قريب ولا من بعيد إ ل ى هذا ا ل أ ص ل السلفي الأصل الذي خالف فيه الخوارج من من القرن الأول إلى وقتنا البيعة لولاة الأمر ظلموا جاروا إلى فيه وإن وإن وإن وقعوا من فيما وقعوا فيه من الكبائر والذنوب فهو ما يرى هذا أ ص ل ا بل هو في, في ظاهر أ م ر ه يسير على طريق هؤلاء في, في أ ن ه لا يوجد ولايه شرعيه ا ل آ ن على وجه ا ل أ ر ض كما صرحوا يعتبر بولاية في يعني الجائر فهو الحاكم فيما يظهر ممن ن ا ج ي يعتبر كفر كل هؤلاء الحكام على وجه ا ل أ ر ض العالم وما يستثني حتى, كما بينا حتى حكام المملكه بان كان يرى هذا يرى عدم كفرها ولا حتى يشير ولا من بعيد إ ل ى أ ن الولايه في ا ل م م ل ك ة التي تحكم ب ا ل ش ر ي ع ة صراحه ولا تخالف الشريعه الا في القليل ها؟ هي و ل ا ي ة ش ر ع ي ة يجب على من تحت هذه الولاء ان يعطوا السنه والطاعه في المعروف فبارك الله فيكم يعني ما يسير عليه على طريق أ ه م ة السلف المعاصرين ولم سابقين في الدعوه ذ ه ا ل أ ص و ل الاصول ل السلفيه يتميز ا <تصفيق> ه ذ ا ب ا ل ن س ب ة ل م س ا ل ة التكفير والان نضرب لكم أ م ث ل ة من منهج ا ل خ و ي م التي تبين أ ن ه يعني بالفعل يطبق ما قد صرح به في الدرس ا ل أ و ل أ و في في الفتوى التي قالها في شروط العمل الصالح بتكفير المصر على المعصيه و أ ن ا ل أ م ر لا يقتصر عليه ي على ن ي ع م س أ ل ة يعني تكفير لي الذي كفر كفى لي باول الكريم ف... فقال ح و ي ن في درس الله ف ي مساله في حكم التي تركت الحجاب سجلت هذه اللي ハハハハ خلعت نفسها من دينها وهذا القول وهي لا تدري طبعا بلا شك أ ن من تقول هذه ا ل ع ب ا ر ة ا ل ف ج ة هي وقعت في ك ب ي ر ة من كبائر الذنوب إ ن كانت تعلم كل ما تقوله ف ي ع نحن ي ن ما نخالف م اخوينا ن ا ل ف أ أن ا ل م ر أ ة التي تقول نحو هذا الكلام لا بلا شك ع ن ي أ ن ه ا ص ا ح ب ة ك ب ي ر ة و أ ن ه ا قد وقعت في أ م ر عظيم وما كان لمؤمن ولا م ؤ م ن ة إ ذ ا قضى الله ورسوله أ م ر ا ان يكون له الخيره لامره هذا بلا شك <تصفيق> الذي أ ت ى ب ا ل إ ي م ا ن الواجب وقبل شرع الله عز وجل ما ينبغي الا ان يقول هذه ا ل ع ب ا ر ة ولكن الفاسق الفا الذي ي ع نقص ي ن إ ي م ا ن ه أ د ن ى الدرجات يعني قد ترك ا ل إ ي م ا ن الواجب وصار في أ ق ل ا خ و ا ل في م ر ت ب ة ا ل <تصفيق> إ س ل ا م أ ن ه يعني مثلا قد يشهد ا أ ش ه ا د ت ي ن و أ ت ى ب ب ق ي ة أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م ولكنه يعني وقع في كبيره من كبائر الذنوب فوقع فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن فالذي ارتكب كبائر الذنوب فقد ترك الإيمان, الايمان الواجب وصار فاسقا بهذه الكبيره ه الله في في فرضاه الله العبر ارتباء وجل الحجاب أوسطر أقل أحوال فرض في فهي الذي عليها فاثقة ف ا س ق ة ولكنها و ل ك ن ليست فيه يعني لم تخلع, تخلع دينها دي بهذه هي دينها العباره ج ا ه ل ة ف ا س ق ة فنحن نقول للحويني اتقي الله و ل ا ء الشباب الذين تلبس عليهم هذه الهنجية والثورية في إ ط ل ا ق ا ل أ ح ك ا م بالتكفير هكذا ب ا ل ج م ل ة لانك دون أ ن تشعر أو إن ش ع ر تعيد منهج التكفير و ا ل ه ج ر ة م ر ة أ خ ر ى بمثل هذه ا ل إ ط ل ا ق ا ت او تمهد له بنحو هذه العبارات ا ل م ط ل ق ة التي يستمع إ ل ي ه ا الشباب المتحمس المغيب عن العلم الصحيح تعيد يعني شيئا من هذا المنهج كما تعلمون النساء الجاهلات ينطقنا ب ن ح هذه العبارات ل ل ف ج ه عن جهل وعن هوى وعن غ ل ب ة ا ل م ع ص ي ة عليه ولكنها في و ا ق ع عمريه و إ ذ ا يعني جوبهت تقول, إيه؟ تقول انا اعلم ان, الله فرض أن, الحجاب, فرض أن الحجاب فرض علي ه ولكن ال يعني يعني ال الواقع الذي حولي وصديقاتي وجيراني واخالف أ ن ما أنا أستطيع أن أ المجتمع الذي أ ن ا أ ع ي ش فيه وانا يعني في العمل الذي أ ع م ل فيه ما يسمح لي و ا س ا ذ ي مثل هذا وأنا ويعني الايمان في القلب و ا ل ع ب ر ة بما في القلوب هي جمعت ما بين الهوى وبين معصيتك وبين لذه الارجاء <تصفيق> يعني في في أغلب أحوالها ولكن ما ن س ت ط ي ع أ ن ن ك س ر هؤلاء النسوه بهذه ا ل ط ر ي ق ة ل أ ن ه ا ما أ ب ت حكم الله عز وجل بل هي قد تكون لبث علي ا ل أ م ر من قبل هؤلاء ا ل ن س و ة التي قد وقعن ا <تصفيق> يعني في اتباع التقاليد ا ل غ ر ض ي ة أ ي ض ا عن جهل وتعتقد إحدى هنا أ ن ه ا ما د ا م قد أ ت ت ب أ ر ك ا ن ا ل إ ك ل ا م ف م س أ ل ك الحجابه هذه هي م خ ي ر ف ي ه ا على جهلها فمثل هؤلاء النسوه ة ينبدأ لي يعلمنا أن وأن ن ع تزال ان ل ش ب ا الوقت وفي ف س ه أن يعلمن ك يكون و ولي يكون لها ولي أمر هو ن أن لها لها الذي يلدمه بهذا ي أمر ن ي و ي أ ر ه هو ا المسؤول الأول ع هذا قبلها فنحن ان, ان حكمنا عليه بالكفر حكمنا على ي ه ع ل ولي أ م ر ه ا الذي قد أ ق ر ه ا ه ذ ا الكفر على فهم ه الحوادث فهو يعني بهذا يحكم ع ن ي ي بهذا بالكفر على ي ه ع ل مئات من ا ل ن س و ة التي ه ويعلم أ ن ه ن ا وقعن ا في نحو هذه العبارات بجهل ويفتح الباب للشباب على مصراعيه لتكسير هؤلاء النسوه المتبرجات ولنعيد م ر ة أ خ ر ى إ ل ى شوارع مصر هذه الصور ا ل م ؤ ذ ي ة التي كانت ترتكبها الجماعه ا ل إ س ل ا م ي ة في شوارع مصر باسم إ ن ك ا ر المنكر بأنهم المتبرجات أوجو أنهن كانوا يسيرون يقذفن النار نفس ماء الطرقات الشوارع في في على بحجة أسررنا المعطينا على هذه وكانه ف ر ن هذا الإسرار أ يفتح الباب ل ل ش ب ا مره اخرى لتعاد هذه الصوره للمنكر وليعود ا ل ش ب ا مره اخرى إ ل ي ه إ ل ى منهج التكفير والهجره ة فبارك ا ل ل فيكم فإحذروا ليس, ليس بال يعني بالسهولة التي أنتم تتخيلونها الأمر أنتم بالسهولة إن فنحن نفهم ح م د بدأنا الله أننا وجل على عز يعني ن شيئا ما وصول أ ع ت ق ا د السلف الصالح التي تباين اصول الخوارج و ب د أ ا ل د ع و ة ا ل ث ل ا ث ي ة في مصر يكون ل ه الى إ حد ما شان و ب د أ الشباب يعودون م ر ة أ خ ر ى إ ل ى العلم الصحيح ويعلمون من هم العلماء من هم العلماء الذين يؤخذ عنهم هذه ا ل أ ص و ل فلا نريد أ ن نرجع ت د وأن ن ر ا ل ق ه ق ر ي ة م ر ة أ خ ر ى إ ل ى هذه ا ل أ ف ك ا ر ا ل ح ز ب ي ة التي كانت عليها هذه ا ل أ ح ز ا ب والتي ضيعت شباب مصر واعاده وقع المنهج الخارجي الذي كان عليه الخوارج الذين قاتلهم علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه المثال الثاني في تكشير تكشير س ا ر ب الخلق <تصفيق> <تصفيق> لا تماتن ا تماتن <تصفيق> <بره> الا مره ا <تصفيق> ل ا خ ي ر طيب خذ ا ق ر أ عليها ليس ه ن ا أ ن ا قد أ ك و ن قلتوك موضوع خ ر لا خذ ا ق ر ا عليها انا قلت كنت ت ف ر ق هذا الموضوع、آه. هذا في درس له بعنوان نداء الغرباء الوجه الثاني دعت من الذي صار كثير من المستفيد يستحسن البدعه صار كثير من المفتين يستحسن البدع لما يرى في مقابلها من الكفر الصريح يعني رجل يذكر الله مثلا ً ن يعبده ب ط ر ي ق ة م ب ت د ع ة يقول لك سيبه مش غير ص ه ر ا ن في شارع الهرب يشرب خمره صاروا يقارنون أ ه ل البدع ب أ ه ل الكفر من هم أ ه ل الكفر في هذا المثال هو هنا ص ب ق ه مع نفسه ما خالفه ح ق ي ق ة منهجيه ل أ ن الذين ي ص ه ر و ن في ش ا ر ع ا ل ه ؤ ل ا بلا شك هم من الذين أ ص ر و ا عليه على شرب الخمر و أ ص ر و ا ع ل ى ارتكاب الزنا تحيشة ل في هذه أ م ا هؤلاء لا هؤلاء ك شك ن ص ر و ا م ن ان ل ذ ي ت ع محرم د و ا بارتكاب ا ل م ويعلمون أ فهم لا شك على منهج ح و ي ن ي كفار لا شك في كفرهم هذا بها أنه إيه المثال للعبارة الصريحة التي صرح في العمل الصالح أنه قال عملي في صرح شروط عن الذين ي ص ه ر و ن في شرب الخمر أنهم يصلحون ع يعني ن ي ي كمثال لاهل أ ه ل ف طريق ا هو ا آ ن ي ق الكفر ر ن بين أ ه الجدع ا أهل وبين ممكن نعملها أبعالها لهم عمليات المصرفة شيخ أفرقون طبعا فما تدري حال هؤلاء الذين هناك فيه فيهم الذي أ ص ر على هذه ا ل ك ب ي ر ة وفيهم من وقع هذا ا ل غ ل ب ة هوى عليه ثم تاب إ ل ى الله وقد يتوب في ا ل ل ي ل ة نفسها وهناك من, من ذهب الى هذا المكان قد استدرج ولادري ي شاء ي ئ ثم لما ر أ ى ما فيه مضى وانصرف فهذا التكفير ب ج م ل ه بلا شك أ وهذه ا ل إ ط ل ا ق ا ت هي من سبل أ ه ل البدع أنتم يعني اعلموا أ ن من علامات أ ه ل ا ل أ ه و ا ء ا ل إ ط ل ا ق و ا ل إ ج م ا ل يعني احفاظوا هذه ا ل ع ب ا ر ة من أ ب ر ز علامات أ ه ل البدع و ا ل أ ه و ا ء <تصفيق> التي ي ر ب س و ن بها على على أ د ب ا ئ ه م على أ غ م ا ر ا ل إ ط ل ا ق ا ل إ ط ل ا ق في ا ل ع ب ا ر ة مع ا ل إ ج م ا ل أ ن ه م يطلقون القول يطلقون القول في في أ ح ك ا م التكفير في شتى احكامهم <تصفيق> ويجملون القول أ ي ض ا لا يفصلون تفصيل, تفصيل اهل السنه اختلف الأمر. اختلف الامر كثيرا باب ا ل إ ط ل ا ق الذي هو على سبيل الزجر لا يعني لا يعني يلتبس يعني يعني معه ليلتبس ا مع عدم التفريق بين الكافر و ا ل ع ص ي ي ع ن ي أ ن ت ا ل آ ن لك الحق أن انك من ذ ا ب الزاجر مثلا لمن وقع في م س أ ل ة الذهاب الى الكاهن أ ن تذكره ت في حديث النبي صلى الله صلى عليه وآله وسلم من اتى عرافا او كاهنا فطبقه ت بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد وهذا بلا شك في تفصيل الكفر هنا الاصل في انه الكفر الاصغر ويحتمل ايضا الكفر الاكبر إذا, اذا اعتقد ان صاحب او ان هذا الكاهن او العراف يعلم الغيب من دون الله ف إ ذ ا اعتقد أ ن هذا ا ل ع ر ف أو ا ل ك ه ن يعلم الغيب ف هذا يعد كفرا اعتقاديا طيب ولكن إ ذ ا أ ذ ه ذ العراف ا والكاهن وهو يعني يظن ع ن ي ي أ ن ه مجرد سبب فهذا من الكفر ا ل أ ض ل ولكنك إ ذ ا أردت أن هذا لك أن تذجر تذكره بالحديث على الإطلاق ولا تقول له هذا الإطلاق لك على ص ي في ل لأذجر ل مقام ا و إ ن ك ا ر ولكن الحويني هنا ليس, ليس في هذا المقام بل هو ا ل آ ن هو أ ط ل ق على الذي يقع في م ع ص ي ة شرب الخمر التي يقول يعني بلا لا شك تحتمل الكفر الأكبر بالاستحلال. يعني شرب الخمر في حد هي <تصفيق> يعد ك بلا ي ر ة من ا ك ب ئ ر يضرب الكفر فغر الأكبر لا يضرب نعم بكبيرة لا المثال لا الآن لا به نعم هو ش ر ب الخمر المثال في مسائل الكفر هنا وماذا قال <تصفيق> قال يقارنون أ ه ل البدع ب أ ه ل الكفر م ن هل أ ه اهل ل ك ف ر أهل الذين ا ه ر و ا في ش ر ع الهرم <تصفيق> يشربون الخمر ي ط ل ق و ن كمثال أ ه ل الكفر قلوا ليه بارك الله فيك هل الذين الآن هوق... نحن... نقولوا هذه أبارة ر ص ي ح هل الذين ف ح ر و ن في هذه المناطق يشربون الخمر ويرتكبون الزنا هل هم من أ ه ل الكفر ما داموا مسلمين ما... دا طبعا لأن تكامل عن نصارى ها؟ هم من إيه من أ ص ح ا ب الكبائر هل يصلح أ ن يضرب به المثال حتى في باب ا ل ز ج ر ل أ ه ل الكفر المقام بارك يحترى هذا ب ا ل ن س ب ة ل م س أ ل ة تكثير المصر على المعصيه اظن أ ن هذه ا ل أ م ث ل ه ظ ا ه ر ة و و ا ض ح ة في بيان منهج الحويه لتكثير المصر على المعصيه وانه ف ينتهج ك م ي هذا في خلال خطبه فالأمر ليس ليس مقتصرا على, على هذه ا ل ع ب ا ر ة فقط التي, ود التي ودعنا وتراجعنا لا <تصفيق> هذا هو منهجه الذي قد بينه بجلاء في خلال دروسه وفي خلال خطبه فما نميع مثلك المتعصدين لمشايخهم علينا القضية للمشايخهم ينبغي أن وأن نسلك أو يعني ل أ ه ل الاهواء من يذكر لنا ا ل أ ص و ل التي نحن ذكرناها في الدرس الماضي التي خالف فيها الحويني منهج السلف ا ل ص و ر ط ي بالنسبه تفضل ل ل أ ص ل الثاني الذي خالف في ا ل ح و ي ن منهج السلف الصالح اعد علينا الأصل ا ل أ ص ل الثاني قبرهم بتوحيد الحاكميه نحن لا ننكر ن على م ع الحويني مجرد ا ل مصطلح توحيد ا ل ح ا ك م ي ة إ ن كان هو يعتقد أ ن ه يدخل في ض م ن توحيد ا ل ع ب ا د لان هذا قال به عن بعض اهل العلم ان توحيد الحاكمين صح التعبير به كمصطلح من المصطلحات التي يعني صارت م ت د ا و ل ة في هذا الزمان ل يدخل في توحيد للعباب ا ك يكون تعتقد انه انه لا يستحق ان يكون له لا الحكم يستحق في عباد الله ب ا ل أ ح ك ا م التي تنفذ في العباد في التحليل والتحريم ف ي في أ ح ك ا م الدماء والحدود ف ي أ ح ك م ا والقصاص والمعاملات ف ي أ ح ك م ا وفي وتعالى فهو توحيد فإنصح في يبخالكي أحكام أن سبحانه المصطلح العبادات إلا إلا الله إلا القطم إلا、لله. هذا لا مسلم. يعني أن نعبر عن هذا المعنى بذا بلا داخل في ضمن توحيد العبادة مسلم ضمن لله نعبر عن شك ولكن الذي ينكر على الحوين ليس هذا فقط انه ل ذ ي ي ك ر ع ل ي أنه صرح في أ ك ث ر من موضع من دروسه بعباره سيد قبض ا ف ص ل لها يعني ت أ ص ي ل ا في كتابه معالم في الطريق إ ن س ي د ق ن قد أ ف ص ل في كتاب معالم في الطريق أ ن أ خ ص خصائص توحيد ا ل إ ل ه ي ة وتوحيد ا ل ح ا ك م ي ة كما ق ل والحويني يصر عليه على التصريح بهذا المصطلح ولما أنا نصحه لان هذه ا ل ع ب ا ر ة هي عباره سيد ق ب وهي ع ب ا ر ة م ح د ث ة وهي ما قال بها أ ح د من أ ه ل العلم ق ا ط ب ة في هذا الزمان ولا ال ولا قال بها أ ح د من السلف إ ن أ خ ف ك ا خ ف ك توحيد ا ل ع ب ا د ة توحيد ا ل ح ا ك م ي ة أ خ ذ أخذ يفعل بنحو الصنيع أ و يعني صنع نحو صنيعه في م س أ ل ة أ ي ض ا ا ل م ر ا و غ ة التي راوغ بها في في التراجع ي و غ بها ا ا في ل ت ر عن مساله تكفير المصرع الماصر هو, هو اسلوبه مات غير يواوغ ويلف ويدور وفي, وفي آ خ ر ا ل أ م ر يريد أ ن يميع ا ل م س أ ل ة و أ ن يصور ا ل م س أ ل ه م س أ ل ة خلاف و أ ن ه ما أ ت ى ببدعه وما أ ت ى بشيء يخالف به ا ت ق د السلف سنقرأ ما في أيضا هذا الاعتذار الذي حاول ان يعتذر به عن هذه ا ل ع ب ا ر ة في برث له ن بعنوان فقه الامر بالمعروف في انها ل ل على في المنكر نستاذن ان يقرا محمدا علينا نقرأ من ن أول, من أول؟ لا انه لا ينكر قال أ ب و إ ح ا ق الكويني ا ل د ر ج ة ا ل ر ا ب ع ة أ ن ه لا م ن ك ر ف المسائل المختلف ة فيها وهذا الاخير فيه نظر أ و فيه تفصيل المسائل المختلف فيها إ ل ا أ ن يكون الخلاف معتبرا أ و غير معتبر فاذا كان معتبرا فلا يجوز ان ينكر احد الطرفين على ا ل آ خ ر ا ن ك ا ن ا مفضيا الى الطبيعه وهذا الافهم أن أن نرى ن أن ن اننا في امس الحاجه إ ل ى ضبطه لانه حصل بينهم فرصه بسبب هذه المسائل المتائج <تصفيق> فان إ ذ ك ا الأمر خلاف التنوع للقاء الدليل لوجه أو من فإن في كان ا ل أ م ر من خلاف التنوع أ و للقائل وجه في الدليل فلا يجوز ا ل إ ن ك ا ر عليه ا ل إ ن ك ا ر المفضي إ ل ى القطيع فمثلا هناك بعض الناس سمع قولا مني و أ ن ا أ ق و ل إ ن توحيد ا ل ح ا ك م ي ة من أ خ ص خصائص توحيد ا ل أ ل و ه ي ة فقال هو يقول بقول سيد قطب ويقول ا ل ج م ا ع ة القطبيين وهو قفدي واحذروه والخبيث و م ش عارف ايه والكلام ده وخدالك و م ف ت ر ع وسروري ا ل ى خ ر ا ل ل الجاهدة اللي هي بتتلزأ س ت ة هي في اي حد مع ان هذه ا ل م س أ ل ة لو انا س أ ل ت هذا المتكلم توحير الالوهية ما هو اخص خصائص, ما هو اخص خصائص هيقول مثلا ا ل ع ب ا د ة او ا ل م ح ب ة طيب هل هذا الكلام فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب كده فهل مثلا توحيد ا ل ح ا ك م ي ة لا يدخل في توحيد ا ل ا ل ه ي ة الدنيا كلها بتقول يدخل ل أ ن المشركين رضوا بالله ربا ر ض وانفوا بالله أ ن يكون حاكما عليهم و ا ل ح ا ك م ي ة التي أ ق ص د ه ا لا أ ق ص د بها ا ل و ل ا ي ة فقط أ ن ا قلت في هذا الكلام يصل إ ل ى أ ن تحك ر أ س ك اي لا بد أ ن يكون الله عز وجل حاكما عليك في كل شيء مش المقصود م س أ ل ة ا ل و ل ا ي ة خصوصا إ ن م ا هو الحكم بشموله وعمومه كما قال الله تبارك وتعالى إ ن الحكم إ ل ا لله ف إ ذ ا رفض ا ل إ ن س ا ن أ ن يكون الله عز وجل حاكما فقد رد ا ل إ ل ه ي ة عليه والمشركون كانوا يؤمنون به ر ب ا وكفروا به إ ل ه ا حتى لو أ ن ا مثلا قلت إ ن توحيد ا ل إ إن ل ه ي توحيد ة ا ل إ ل ه ي ة ث م ر ة و ا ح د ة من توحيد ا ل ح ا ك م ي ة فهذا اجتهاد مني و إ ل ا فتوحيد ا ل ح ا ك م ي ة قطعا داخل في توحيد الالهيه إ ل ه ي ة م فيش ك ا إذا اختلفنا في مسألة الترتيب م مسألة في و الأول أو الأول و المحبة العبادة ا ا ل م ح ك ة ثلاثة أنا أقول الحاكمية خلتها رقم أقول ل أنا خ ت ا واحد والمحبة رقم اثنين ما اختلفناش ما جناية رقم رقم فيش م ا خرجناش ا في ل ن ه ا ا ي ة ل م س أ ل ة كلها مساله ترتيب و ا ل م س أ ل ة خ ا ض ع ة للنظر و خ ا ض ع ة لما استقر في ذهن المتكلم لما اراد ان يتكلم فمثل هذه المسائل لا ينبغي <تصفيق> ان يكون فيها هجر فضلا عن التشغيب والتشنيع والافتراء وهذه, وهذه الاشياء لانها محتمله حتى لو افترضنا جدلا ان هذه ا ل م س أ ل ة فيها نظر فكان ينبغي المكاتبه ويقال انك قلت كذا وكذا وهذا القول فاسد الى اخره فانا أ ن أرد أقول أ والله مش م و ارد ف ق القول عليه ثلاثة اثنين وهذا واحد فاسد أ ب ع ة فأنا أ ر أ ق و ل والله و انا ح د أ مش موافق عليه اثنين م وهكذا ا ف ق ع ل ي و ه يحصل شيء من النقاش في ا ل م س أ ل ة وخلاص تبقى ا ل م س أ ل ة د ا خ ل ة في باب الخلاف المعتبر أ ي م كيف نحول م س أ ل ة من مسائل اصول اعتقاد إ ل ى م س أ ل ة يطلق فيها الخلاف اميع القضيه ة تميعا تم عن أولا ف و ل ق يعني انه لما نصح لان م ص ح هذا القول قول سيد قطب اخذ الكلام ا يسخر, أخذ يسخر من, من الذين قد ي ك و نقلوا ن مثلا كلاما عن بعض اهل العلم الكبار الذين حكموا على الحوين وأدانوه بكلامي هذا و بغيره من كلامي ليس هذا فقط أ ن ه يعني يقال عنه أ ن ه قببي او سروري ما معنى قببي او سروري يسير عليه على طريق سيقض في بعض تاصيلاته أو يثير على طريق محمد سرور على العابدين <تصفيق> وأذا قول السلف طريق محمد زين وإذا يعني لما حكموا أو لما يحكموا على بعض أ ه ل البدع بالبدعه التي فيهم أ ن ه م ينسبوهم ن أو أنهم بأن ينسبوهم إ ل ى صاحب البدعه الذي افصل ل ه يعني مثلا نحن نقول ح ن ن عن بعض طواف الخوارج أ ز ا ر ق ه ن س ب ة إ ل ى من إلى الأزرق نافع بن الأزرق ونقول كذلك أ ن ا ل ن ج د ا ت نجده إلى من؟ إلى عامر أو نجد بن عامر الحنفي عامر والذي الى بيان عامر ل قولي بنحن او أيضا الذي كفر م نجده بن عامر الحنفي الخارجة الذي كان خارج الأوائل من <تصفيق> ماذا؟ مجد بن من ا ا ذ عامر عامر عامر مجد مجد بن بن هذا وكذلك مثلا يقال يقال عن عن الذي وقع في ب د ا ي ة الاعتزال انه معتزل في بدايه الخارجي في بداية اللاجع... انه مرجع الى آ خ ر نسب أ ه ل البدع ولكن الذي يعنينا الان آ ن ل ذ ي ينتسبون إلى ص ان ح ب البدع الذي البدع أصل لهذه قد هذي... ائمه الجرح والتعذير ق ا ط ب ة منذ أ ن ب د أ و ا ي ض ع و ن بالتحذير من رؤوس أ ه ل البدع و ب د أ ت تظهر سرق أهل البدع وبدأت كانوا يعني ينسبون ع ي ي ن صاحب ا ل ب د ع ة احيانا الى الشخص الذي عرفت به هذه ا ل ب د ع ة فكما بينا الخوارج انقاصهم الى عدة فرق ا ر لكل فرقة اصول وضع يعني ينظر الذي يعني ذ ه هي الاصول التي هي تدخل في ع و م الى الخوارج فتنسب ه ذ ه ا ل فرق فيقال م ث ل ان كما ب ي نافع ن ا بن الازرق هو الذي وضع اصول ل ل ا ز ر ق ه فمن قال باصول نافع ا بن الازرق يقال انه من, إيه؟ من يقال إنه ازرقي ل ا انه اذرقي ل الاذرق مثلا الذي انه من وضع اصول نحو بعض نعم اعتذال الجاحل يعد من ا ل ا ئ م ة ا ل م ع ت ز ل ة وتنسب إ ل ي ه فرقه ة تنسب إ ل ي فرقة ف ي ق ا ل إنه إيه من م ث ل انه إ جاحظي أو من الجاحظية كذلك مثلا, مثلاً, مثلاً مثل ابي م الحسن ا ل أ ش ع ر ي هذا م ش ه و ر هو الذي وضع أ ص و ل ل ل ا ش ا الآن ر غ م أ ن ه من أ غ ل ب أ ص و ل ا ل أ ش ع ا ر ا ل ب ا ط ل ة ولكن حتى ا ل آ ن إ ل ى وقتنا هذه تنسب اليه أ ص و ل ا ل أ ش ع ا ر فيقال عن فلان انه أ ش ع ا ر ي ل أ ن ه وقع في ا ل أ ص و ل التي كان أ و ل من وضعها من أبو الحسن الأشعار ورغم أنه أو أغلبها لأنه مسألة أه تاب بقيت بقايا بيان بقايا الكلابية ورغم الحسن الله منها, من كل منها من كما هذا الشيخ الإسلام المتينية إلى من عنده من قد في مسألة فيما يتعلق بكلام الله عز وجل وليس هذا موضوع التفصيل <تصفيح> الشاهد يعني أ ن ابا الحسن ا ل أ ش ع ر ي رغم أ ن ه تاب من أ ص و ل ه رغم هذا حتى الآن تنسب إليه فرقة الأشعار المعاصرين لما أتى بعض وإمة هذا إليه الآن فالآن السنة حتى تنسب أتى فنسبوا طيب <تصفيق> بعض نعم بعض أ ص و ل الخوارج ا ل م ع ا ص ر ي ن إ ل ى سيد قطب و ر أ و ا أ ن سيد قطب هو يعني من, من الذين أ ف ض ل و ا ا ل أ ص و ل ا ل ع ظ ي م ة في كتبه في مساله تكفير المجتمعات وتكفير أ ص ح ا ب الكبائر من خلال في ظلال ا ل ق ر آ ن ومعالم ف ي في الطريق وفي ا ل ع د ا ل ة الاجتماعيه ة فمن أجل ذ ا ورأوا أن أغلب الفرق والأحزاب التي خرجت أن أغلب بعد ذلك من تحت عداء كتب س ي ق ب نحو الجهاد ا ل ت ك ف ي ر و ا ل ه ج ر ة والجامعه ا ل إ س ل ا م ي ة وكذلك طبعا الاخوان إ خ و ن كانوا من قبل إ تفرّعوا الستينات هناك من إيه؟ من أظهر عدم التكفير في أظهر قبّية دمّاوية عديدا وإلى هناك عدم إلى من إن ك ا ن و ا في حقيقه امريكا ايضا يكفر لكنه يتظاهر كما يتظاهر بعض بعدم ض الإخوان المعاصرين ع ب التكفير لا يكفر, يكفر, يكفر احدا من الاوصاف إ ل الذين قضبية أي ر ا على سبيل قضب ي التكفير الغلوف المجتمعات الإسلامية أو في تكفير بعض أصحاب الكبار فالشاهد الآن فلما يرى بعض أهل العلم أحدا من المنصوبين إلى أو المنصوبين فلما بعض بعض إلى أصحاب أهل أحدا الدعوة من يرى إلى إلى تدريس العلم الشرائي تدريس قد وقع في شيء من أ ص و ل سيد قطب يسيرون على طريق من سبقان في ن ه م يقومون بنسبه ة ذ ا الداعية أو هذا الداعيه ر ج ل إلى س ي قد يقول إنه قدبي ر ل ى س ب ل سيد قدبي في كما صار من صار واضعي قبله على سبيل بعض على فنسبوا اليهم فهل الآن برد الله برد ف يصح ك م ي لمن شم علم الحديث ويدعي أ ن ه محدث و أ ن ه يسير على طريق أهل الحديث أن يسخر من طريقة اهل ل ح د ي يسخر طريقة ث أن أ من الحديث من علمه الجح والتعديل في ن س ب ة أ ه ل البدع إ ل ى اصحابها ل هل س خ ر ي ة هذا يصح وما سمع ن ا هذا من ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله تعالى أ ن يقول بنحو هذا الكلام بهذه السخريه ا ل ذ ي و ر د ع أ ن ه ينتسبون ل ي ه هل ا ل أ ل ب ا ن ي ر ض ع و على هذا على ا ل س خ ر ي ة من امه الجهه والتعديل الله م يستعمل والان يقول ايش ا ل ج م ا ع ة ا ل ق ب ي ي ن ق ب ي ا ح ذ ر و ه الخبيث المبتدا السروري لاخر ا لسه ز هذا طعن في ع د ا ل ة العلماء الذين قد يحكمون على بعض أ ه ل الاهواء أ ه و ء ب ذ ه إنهم البدعة ا ن ك بهذه البدعه ة ت ن ن من, اجل من اجل دون ا كذا القف أجل القف ان يكون له ا ح ق في ذلك كان العلماء ا ل آ ن ك أ ن مثلا ا ل إ م ا م أ ح م د وابن م ع ي ن و ش ع ب ة وابن المبارك والبخاري ومسلم إ ل ى آ خ ر ائمه الشيخ والتعديل قد أ ت و ا ب ق ا ئ م ة من ا ل أ ل ق ا ب ا ل م ن ف ر ة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 ل أ ن هؤلاء الذين صرحوا بهذه <تصفيق> الالقاب بدا من ي هم هم يسيرون على طريق من سبقهم وهل هؤلاء يفطرون على سيد قطب ي إن إن كان هو <تصفيق> إن كان من الآن الآن الآن يعني سلفيا سلفيا ويواثق علماء السلف على التحذير من من خطورة قد في الغلوف التكفير لمثل... هذا هل... لماذا هو وهو هو خطورة سيد على لمثل في قد تعرض يظهر العلماء ا ل ذ ي ن قالوا بمثل ه ذ ه اشتروا ل ع ب ا ر على زياده قطبي كان زياده قطبي يعني لا يصح أ ن ينسب إ ل ى بدع م ث ل او أ أ ن ه يفح أن تنسب إ ل ي ه ف ر ق ة تسمى بفرقه القطبيين مثلا أساس من أساسا هذا ولا يوافق على مثل هذا هو يذخر يضرب بكلام الذين مرارا الذين يوافق التأصيل بكلام التحذير من أ ص ويعتبر ل س د قب ما ي ر ف لها ولا إليه لا بل العبارة رأسه هو منه هو كما يشير مقريب يذخر وضع و فيه ع أ ن مجرد أ ن ينسب الرجل إ ل ى بدعه سيد قطب في أ ص و ل ه ا ل خ ا ر ج ي ة أ و في سب ا ل ص ح ا ب ة أ و في ب د ع ة الاعتزال إلى آخر بدعة س ا ي في ت أ ص ل ا ت ه وانه ينقل من كتب سي القب ويعزو إ ل ي ه ا نحو حسان في كثير من كتبه ويعتبر, ويعتبر كلام سي القب من الكلام الذي يستشهد به على حقيقه ة حقيقة التوحيد كتاب التوحيد فإذا قال أولا ما أعلق في ع ن نوع لأنه كتب ص التوحيد ر ع ى سبيل سيد في التأصيل من منظوم من مخلافك أن أن سلالة الكتاب قائل هذا هذا يعتبر يصخر هل هذا يسير على طريق, الألباني؟ على طريق العلامات ل ل ل ه ا م س والله يعني نحن م ا نشك ل ح ظ ة أ ن ا ل ع ل ا م ة ا ل أ ل ب ا ن ي وكان ورد عليه نحو هذا الكلام بتمامه م ا يعني توقف لحظه فيه في اما الحكم على قائله بالجهل ب أ ص و ل المنهج السلفي كما قال نحن هذا على سمان ا ل ع و د ة أ و على عقد قرني ع <تصفيق> لا ى ل قال لا ق ر عبارة ن نعم أنه في تختلف كثيرا عن هذا التلبيس و التبليس قال لا يقول بهذا عالم أ م ا أ ن يكون غير عالم فقد يقول هذا أ ك ث ر من هذا فأنا ما أظن أن الله الله كان ورد عليه نحو <تصفيق> أنا بنحو القرن ما الألبام الله هذا الكلام لقال العبارة التي بها كلام القرن. لا يقول هذا عالم لا هذا عالم رحمه لو عليه عليه على يقول يقول وطعب ورد رد رد هذه عقد اما أن, ان يكون غير عالم فلو ان يقول ما يشاء ل ن ه قد سقطت عنه له الحجان ي ك ان العلامه ا ل ا ب ا ن ي رحمه الله تعالى قد كذب هذه العظام ا ل ع ل ا نستمع ل ي ه في ا د ر س قبل ان شاء الله تعالى فنقوله عما قاله حويني بعد ذلك أ ن ا قال ي عن ي عن هذه المساله اخذت ثقافه التوحيد الالهيه توحيد الحاكميه المتكلم هل هذا الكلام فيه نص عن النبي نص وسلم بالترتيب كده فمثلا توحيد الحكميه لا يدخل توحيد ا ل إ ل ه ي لا ه ما يوجد أ ح د يقول بان أ ن ل بالمفهوم الذي ح ا ك م ي ة ب الحاكميه وإن كنا قد ا نوافق هذا على ل ل م ص ط ه بلا ش ل تدخل الإلهية、طيب. ولكن ليست ل توهيد فيه في ا ش ك ل ة ف ه هذا في في ذلك الآن المشكلة في أنه قال بعد ذلك لأن المشركين رضوا لأن أنه بعد ب بالله ربا ا وأنف يكون أن ك ح من ا ما هذا عليهم م قال بمثل هذه ا ل ع ب ا ر ة من السلف ق ا ط ب ة إ ل ى وقتنا هذا أ ن سبب شرك المشركين أ ن ه م رضوا بالله ربا فقط و أ ذ و ا أ ن يكون حاكما هل يوجد ولا من عبارة الحوين هل أقول الحوين العالمين يوجد يوجد في نحو من عبارة من الربانيين من ا ئ م ة السلف من قال او من فصر الاله بالحاكم ل غ ة او اصطلاحا او اعتقادا هل يوجد احد من السلف الى وقتنا هذا ا إلى, الى هذا الزمان قد قال ان سبب شرك المشركين انهم قد كفروا بالله م قد قد سبب شرك كفروا ك ح وهل من أ س م ا ء لا الحاكم وهل ا ل إ ل ه هو الحاكم ما هو سبب شرك المشركين ايها, أيها العقلاء الذين يعني جرستم شيئا من التوحيد وما أ ن ت م زال ل ت م م و ز ا بعضكم في البدايه طلب علم التوحيد لا إله إلا الله؟ هل يصح ان الله؟ إن قال بهذا هل أحد حتى م نفسرها الذين قالوا المواصلين الحكمة يدخل توحيد من سنة بأن ي توحيد الإلهية؟ قالوا الله هل الإله إن إن أو ف بالحاكم؟ و ل ق ل أحد إِنَّ س بانه ر ش ك ل م ش ر ك ي أنَّ م كَفَرُوا ا ب لا ل ه حاكم الا ما بظеперь ه م الله حَاكِمًا ؟ سَبَرَشِرَكِ أ ن ه م اعتقدوا أ ن ا ل ع ب ا د ة يضح أ ن توجه لغير الله ماذا التلبيس هو ا ل آ ن يريد أ ن يؤصل و أ ن يؤكد منه ا ا هذا الذي ذ سيقب د ن ا ح و ل سيفقد قد لخص منهج سيد ق ب في ص و ر ة ا ل أ ن ع ا م بالخصوص وفي غيرها و في, في تفسير ص و ر ة الانعام من ظلال القران آ ن وفي ي غ ر ه م ا ل وفي ر هذا الظلال وفي كذلك م ع ل م في الطريق في الحكم على المجتمعات ا ل إ س ل ا م ي ة التي قد تكون خ ر ج تركت أو تكون التي ت قد م ع ذ ر ة بعض أ ح ك ا م الله على سبيل ا ل م ع ص ي ة وعلى سبيل ا ل ش ه و ة وضعف ع يعني ل سبيل ى ا ل إ ي م ا ن و غ ل ب ة الجهل انه حكم عليها مطلقا بالكفر ل أ ن ه م على ما ف ه م و الحويني ا وما قرره الحويني في هذه العباره ة ما رضوا ا ب ل ل حاكما عليهم في في كل شؤونهم هذا الذي أراد كل عليهم شؤونهم في سيتقب أن يعني يفقيه للشباب بهذه ا ل ح م ا س ة ا ل ز ا ئ ف ة التي ما قال بها إ ل ا الخوارج الاول الخوارج الاول كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه كلمه الحق المريض بها باطل يعني هذا هو ايه كان هديه الصحابه هم يعني ما اقروا هؤلاء الخوارج على هذا الغلو وفي الوقت ن ف س ي ما انكروا ط ب ع الحكم ان الا لله وكذلك نحن هل نحن نخالف الحولي هل الحكم لله ام غير الله هل هذا يعني حتى, حتى يعني يتحرر ع ن ي ي موضع الخلاف ولا تاتيه أ ذ ه ا ن بعض السامعين هل نحن ا ل آ ن ه خالف الحويني في م س أ ل ة الحكم لله أ و غير الله ما موضع عندكم؟ ما موضع كلام الخلاف الآن الذي الخلاف الحويني؟ هو في يتحرر هذا اولا هذا مصطلح م ح د ر ومصطلح ن نقول الآن ولا ب أ س بهذا ي ا الآن ن ن ق و ل الذي للكويني المسألة مسألة الخلاف ومن أوحى من ثم أن أنقص العرش هذه ثبت و ا ل آ ن يريد أ ن يظهر أن مجرد التصريح أ و ا ل د ن د ن ة بهذه ا ل ع ب ا ر ة و ه ذ ا ا ل ت أ ص ي ل أ ن ه يعني يعد من ا ل مسائل الخلاف أنه يعني ليس يأتي يعني من القوس. هو يقول نحن نقول أو نحن نقول هو له ليس يقول ببدع كما لم قال القوس من الذي قال من السلف إ ن هناك ما يصح أ ن يقال عنه ب أ ن ه أ خ ص خصائص توحيد العباده من من, من من السلف قال إن أو أخف لتوحيد ذ ه عبارة محدثة؟ مفتدعة محدثة ا لكي ذ ي سيد ابتدعها ما حد على نعلمه ل ومن قبب ي ؤ ص ل عليه ا بعد ذلك ت ك ف ي ر للمجتمعات والذي صرح به ف ا ل آ ن بارك الله فيك لذلك تجد أ ن سيد قط كان, كان يكفر بلايه بترك الجزئية. يعني كان يكفر أصحاب الغربية اتباع الغرب الجزئية التقاليد مثلا مسألة على تقاليده كان هقعوا يعني يكفر وذين فيه في بعض معصية يعتبر إنه لا خارج من حكمية الله بل كان وكان ش ه انه و ة يعتبر خرج لا من ح م ة ل ل بل ه ك ا يكفر يعني في ظاهر بعض, بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ب هذا كما صرح بهذا في دول البنية البنية أمية بل كما صرح بهذا في ابي ابن بل في سفيان رضي الله عنه لما قال الامان الى قلب ما ان ان ابا سفيان وان ما نفذ إلى قلب أبي سفيان ابي وإن ان إ س ل اسلام م الشفع ابي ل ل خ ر هذه ا ع ا ا ا ر ت ت ل في ظاهرها ا ل ت سفيان لبعض ه منهجه قد صدق في اسلام لأنه هذا طبق الشفهه مجتمع بني م ر والاسلام عن الإسلام. ا لان معاويه ة رضي ا ل ل عنه قد, قد سن م س أ ل ة ا ل ت و ر ي ث في الحكم إ ل ى بعض ا ل أ م و ر التي قد اجتهد فيها م ع ا و ي ة وخالف نعم بها بعض ه ا ب ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة اجتهادا منه رضي الله عنه ف إ ن هذا الاجتهاد عند سيد ق د اعتبره سيد خروجا عن الاسلام إ س ل م من وبراء ا ل إ فسيد يكفر بترك ا ل ج ز ئ ي ة وبالوقوع ف ي في ا ل م ع ص ي ة بل يحكم على المجتمع كله بالكفر بهذا ف من هذا الباب جاءت مثل هذه العبارات ي د النفسيه توحيد الحاكمية على ي ان ي إن كل من خالف حكم الله ولو ف ي جزئيه صغيره ا متعمده ل ل م خ ا ل ف ة كما قال الحويني في ت ك ف ي ر المصر ع المعصيه ة ا وهو قد ترك أ خ ص خ ص ا ئ ص ت و ح ي د الالهي و م حكم من يترك أ خ ص خ ص ا ئ ص ت و ح ي د الالهي كافر لا شك、فيه. في كفرهم ن هنا دخل الشيطان عليهم ولبسوا ا ل أ م و ر على الشباب وعلى السذج فلذلك نحن نقول للحويني نريد سلفك في هذه العظام ونقول لك لا يحق لك أ ن تدعي ان هذه من المسائل المختلفه ف ي ا بل ان هذه ب د ع ة أ ن ت قد تابعت فيها سيد قبت وعليك أ ن تتوب إ ل ى الله من هذه البدعة و أ ن تصرح باعتقاد السلف ان تبين ان معنى ك ل م ة التوحيد ليس معناها لا حاكم الا الله لكن, لكن معناها صحيح إيش لا معبود بحق إن الله إن عبادة عبادة الله من الا ل ه ترك ع ب الله د ة عبادة والتوجه للمعبودات دون هو ولم يكفروا الحوالي بالعبادة الله الشرك الاكبر ولم يكن سبب شرك المشركين انهم, أنهم بالله حاكما كذا بقى لأن سبب شرك المشركين انهم سبب بقى سبب من يكن ان شرك شرك اتخذوا مع الله آ ل ه ة أ خ ر ى من هذه المعبودات ا ل ب ا ط ل ة وتوجهوا إ ل ي ه ا بالدعاء من دون الله واستغاثوا بها من دون الله وقدموا إ ل ي ه ا ا ل ن ظ و ر والقرابين من دون الله هذا هو سبب شرك المشركين مثلا يعني حكموا على مثلا بحكم على الزاني يخالف شريعة الله عز وجل شريعة عز ها؟ هل الرسول صلى الله صلى عليه وسلم كان يصارع المشركين في مكة يحكموا على مكة أن هذا ل كان ه سبب الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في مكه ة دعوة في أول ل يقول لهم قولوا لا حاكم إلا الله تفلحه وهل يعني جاء ولو كان حاكم جاء عبارة واحدة يعني في حتى أو و في آية او ح د ة أ في حديث واحد أ ن سبب شرك المشركين أ ن ه م كفروا باليه ل حاكما ام ان الايات المتواتره ة ان ت أن كل رسول أ ر س ل إ ل ى قومه كان يدعو ق و م ه أ ي ان يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم اله غيره وما أ ر س ل ن ا من قبلك من رسول إ ل ا نوحي اليه أ ن و لا حاكم إ ل ا أ ن ا انه لا اله الا انا فاعبدون هذا هو توحيد ا ل ع ب ا د ة الذي ارسل به كل الرسل فكيف فكيف يعني كيف يعني يعني غلب الشيطان او غلب الهوى غلب على حويني حتى و ي ن ح يعني ل ب س على نفسه و ل ب س على ا ل د ا ع ي بمثل هذه العبارات ويقول لان المشركين رضوا بالله ربا وكفروا به أ و أ ن أن ف أ ن يكون حاكما عليهم هل سبب الشرك ا ل أن ي ك و ن انفوا ان يكون الله حاكما عليهم أ ن ف أ ا ان يكون الله عز وجل م س ت ح ق ل ل ع ب ا د ة وحده وقالوا أ ج ع ل ا ل آ ل ه ة إ ل ه ا واحدا إ ن هذا لشيء و ج ا هم أ ن ف و ا ان يعبد الله وحده وقالوا إ ن ن ا لا, لا نستطيع أن نصل س ت الى الله الا بالاثب الا بالوسوط والشفعاء فاعتقدوا أ ن لله شركاء يعني لا يوصل إ ل ى الله إ ل ا عن طريقهم هذا سبب شرك لام المشركين بارك الله فيكم نحن نقول الحويني ان المنهج السلفي بريء من, من هذه ا ل ت أ ص ي ل ا ت التي, التي اردت انت أ ن تنسبها اليه ونقول له نعم أ ن ت بهذا و ف ق ت ت أ ص ي ل ا ت سيكبت ت ب شئت أن أبيت أ و يصح لنا أن نقول أن عنك إنك ان لم, يعني تترك هذه وإن لم تصرح صراحتك انك ت ب ر أ من أ ص و ل القبه الباطله ة التي ي أ ص وانك ل ل ل خ و ا ا ا ر ر ج م ع ص ي و أ ن توافق أ ه ل العلم الربانيين نحو الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي الذي أ ن ت تنتسب إ ل ي ه في التفسير الصحيح ل ك ل م ة التوحيد وفي بيان السبب الحقيقي المشركين السبب لشرك فيؤكد ي هذا المعنى الباطل من قال لابد أ ن يكون الله حاكما عليك في كل شيء القبري القضاء... كذلك الحكم الشرعي لكن نحن أ ي ض ا نقول للحوينه أسماء ا ل ل ا ل ح ك ما يصح س يعني مما ر به ا لك س ل ف في ت ب ان ل ا ا ع ت ق د أ يصح أن ي ط ل ق على الله الحاكم ن هو على يقال انه يجب عليك ان تعتقد ان الله حاكم وعليك هذه ع ب ا ر ة احدثها سيد قبسي ما هي من عبارات السلف وما هي من اعتقادات السلف الصحيح ا فنحن يعني نقول لحويني حتى إن أردت معنى يعني عليك بالمعنى من كلامك الآتي فنقول لك تصرح بالمعنى بالعبارة الصحيحة تقول أن على بالعبارة إنه أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد أ ن الله عز وجل هو المستحق ل ل ع ب ا د ة و أ ن الله و ج له والذي يعني له الحق في أ ن يطاع ولا يعطي هذا هو التعبير الصحيح ف إ ذ ا رفض ا ل إ ن س ا ن أ ن يكون الله حاكما فقد رد إ ل ه ي ت ه نفس ه هو ا ل ك ل ا م ن ف س ه تحريف بمعنى التوحيد إ ذ ا رفض ا ل إ ن س ا ن ان يكون الله عز ي ج حاكما فقد رد الهيه أتى الله ا ت أ ي أو ب ذ ه العدارات نقول إن ان ل السديدة التي ع ب يجب ا ر ة أ ت ق الانسان إذا إذا إن ل إ إ ذ ا رفض إ ل ه ي ة الله فهو الذي ربى ا ل ه ي ة يعني الذي رفض أ ن يكون الله عز وجل هو المستحق ل ل ع ب ا د ة فهو الذي ربى ا ل ه ي ة الله ولكن, ولكن الحويني هو يريد أ ن يؤصل قاصدا متعمدا لهذا المنهج م ن أ ج ل هذا يؤكد ويصر على ذي العبارات فهي ليست مجرد اصطلاحات ل تحتمل كما يقال ت صع... معان صحيحه ومعان باطله عن ا ل ل أنه حاكم. بل إن لازم إن لازم من أسماء إن من حاكم الحكيم الله بل وهو العليم والحكيم نعم ولكن ن ق و إن ا ل ح م إلا لله ع م ولكن الخوارج لما أ ر ا د و ا ان ي ك س ر و ا علي بن أ ب ي طالب و ا ب ا ل ب د أ و ا يشنشنون ويدنجنون بمثل ا ل ت أ ص ي ل ا ت التي تتعلق بطرد حكم الله و ق ا ل إ ن علي قد ط ر ك حكم الله ومن أ ج ل ذلك قد كفر ك ذ ل ك م يحكمون على كل من أ ت ى بعد ع ل ي من أ ص ح ا ب الكبائر الذين تركوا حكم الله لما وقعوا في الكبائر نومين قد كفر لذلك قال قائلهم إن الراشي وإن الراشي خالف حكم الله ومن خالف حكم الله مركشي هو هو ومن هو ومن حكم حكم قد كافر هذا أجل يعني يصدق ع ن ي ي عليه ما قاله عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيما أ خ ر ج ه ابن جرير في تهديد ا ل آ ث ا ر ب إ س ن ا د صحيح و ف ي ه أ خ ر ج ه غيره إ ن الخوارج أ ش ر خلق الله أ ت و ا ب آ ي ا ت تتنزل على المسلمين فجعلوها في الكفار ها؟ اتوا ب آ ي ا ت تتنزل على القصه فجعلوها في المسلمين الله مستحب فنقول للحويني في نهايه المطاف إن, ان مساله التوحيد الحاكميه إ ن أ خ ص ت الخطا التوحيد الحكيميه ة ذ ه بدعه وليس فيما مساء الخلاف ولا هي تكون رقم واحد ولا رقم اثنين وليس هناك اساسا ما يقال عنه ان اخص الخطا ما نعلم أ ن السلف قالوا بهذا ولكن لو نحن يعني سلمنا جدلا ا ل ح و ي ن ب ص ح ة هذا المصطلح اعتبارا ل ل أ د ل ة الشرعيه <تصفيق> التي ج ا ء في الكتاب والسنه ما هو أ خ ص و خ ص ا ئ ل توحيد ا ل ع ب ا د ة أ وتوحيد ا ل إ ل ه ي ة إ ن صح هذا التعبير <تصفيق> من منكم اعتبرنا يدر أو يدرق الإجابة <تصفيق> <تصفيق> لو, لو ما يصح أن يطلق عليه هناك هذا <تصفيق> نقول إن هذا يصح نقول أ ه م شيء يعني بتعبير شيء آخر هو أهم في توحيد العباده لا هذا هو معنى نقول يعني على فهم الخوي ان ه ن ذ ي عبادات ا ل ا ل م ح ب ة والرجاء والخوف والدعاء والحاكميه كما ي ة رقم و ادعى ثم تليها ا ل م ح ب ة على الحزم ا ل م د ع ز ى طبعا ت أ ص ي ل باطل ضخم سوف نتمشى معه جدلا ب ص ح ة هذا ا ل ت أ ص ي ل و أ ن ه ل ك ما يصح أ ن يقال عنه هذا و أ ن ه يعد هو الشيء ا ل أ و ل و أ ه م في توحيد العباد ما, ما الذي يصح أ ن يطلق عليه انه أ ه م شيء في توحيد العباد إن、صح. أحسنتم ما هو الدليل؟ أحسنتم صح ما أحسنتم الدليل هو الدعاء م ق ل ا ب ه هذا حديث ضعيف هذا أ خ ر ج ه الترمذي وفي إ ث ن ا د ه ابن ل ه ي عبد لا يصح ولكن الصحيح الحديث ل ل ف ظ ا ص ي ح ح الصحيح هو أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو ا ل ع ب ا د ة يعني كما قال الحج عرفه ة أن أ الحج م أ ر ك ا ن أن ع ر ف ة أ ه م أ ر ك ا ن الحج ف ك ذ ل ك يقال عن الدعاء إ ن ه أ ه م أ ن و ا ع العبادات وهذا حق نعم ل أ ن الله عز وجل في كتابه كان يعني يطلق ع ن ي ي الدعاء على العباده ع عن, عن عبادتي فجعل ا العبادة ي ذ ا الدعاء فبلا الدعاء العبادات وهذا كان شك هو أهم يعني محور الخلاف بين المشركين في شتى ا ل أ ز م ا ن وبين الرسل ومن ث ا ر على طريق الرسل أ ن المشركين يدعون و ي ر م و يتوجهون ن ب الله د ع ا ء ل وللأصنان وللأوثان وللمقبورين ل ل أ م من و دون ا ا ت هذا هو سبب شرك المشركين الأول الرئيسي سبب شرك وليس س ب ب الشرك المشركين انهم أ ب و ا ان يكون الله ح ك م ا عليهم لا السبب الرئيسي لشرك أ غ ل ب المشركين أ ن ه م توجهوا بالدعاء لغير الله فنقول إن أهم أنواع أهم المفردات في توحيد ا ل ع ب ا د ة إ ن صح التعبير هو توحيد الدعاء إ ن صح هذا ولكننا يعني ما نوافق الحويني على هذه ا ل ع ب ا ر ة من أ ص ل ه ا فنقول ليس هناك في كلام السلف ما يسمى ب أ خ ص ق ص ف التوحيد الالهي بل انك قد أ ح د ث ت هذه ا ل ع ب ا ر ة تبعا ل س ي ق ب ف إ م ا أ ن تتوب إ ل ى الله من هذا اصطلاحا ومعنا و ت أ ص ي ل ا وفهما وتعود إ ل ى ح ض ي ر ة السلف و إ م ا فانت و ش أ ن ك والمرء يحشر مع من يحب وصلى وعلى الله على, محمد على آله وأصحابه محمد سبحانك أستكسرك إليك I'm <laughs> sorry.